كتابنا الذي هو الدستور وبسنة رسولنا القدوة سنضيء دروب المستقبل وسيشرق الفجر المضيء ليمحو ليل أمتنا الطويل نحن من أشرق فينا ليرب العالمين قلوبنا شعبيا قلبنا فضيقيا اشرف فينا وانا اشرف <تصفيق> رب العالمين صدرنا قلبنا يقينا نحن من فقيدنا اليوم صدرنا قلبنا يقينا نحن هدي ربنا صدرنا شع قلبنا يقينا هذا الله محمد رسول هذا لا محمد رسول الله مسنا في الحق نروي افودا ذبت حنينا ولا لا الرحمن انا يا محينا لولا سرنا كان دينا اشرق فينا هدي رب العالمين نحن من فينا هدي شع ضياء قلبنا فاض يقينا دوما لا اله الا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله رسول الله أمه ناسف وإخلاص هو تقوى الصالحين, هو تقوى الصالحين آه آه آه نحن <تصفيق> من الشيطان دينا لكن قلبنا شع ضيا قلبنا هذا لا هذا لا محمد رسول محمد رسول الله لا إله إلا الله